<تسجيل> انا بحبك انا بس مش عايزك زعلانة منك مبسوطة معاك مش طيقة لكن انت وحشتني وبشوفك فيك لكن حقيقي مسدقك ايوه بحبك قوي بس مش عيدات زعلانه منك بس مبسوطة معاك مش طيقة لكن انت وحشتني وبشك فيك لكن حقيقي مستدق منحبي فيك متلقبزة حسني مش متزفزة وحاجات كتيرة وعكسها منحبي فيك متأكدة وصدق تاوي ومترددة ومشاعر دخل في بعضها منحبي فيك متلقبزة حسني مش متزبطه وحاجات كتيره وعكسها انا حبي ليك متاكده واصداره متردده ومشاعر علشان كده انا ببعدك وكمان بقرب من جنب منا وبخاف اكتر وه شايفاك ملاك وبردو شايف عيوبك كتير بقول انا ملك نفسي وانت ملك تاني وبشوف الدنيا حلوه كل ما انا شايفاك بخير من جنب منك وبخاف اكتر وه ملاك وبرده شايفة عروبة كتير وبقول انا ملك نفسي وانت ملكتني وبشوف الدنيا حلوه كل ما انا شايفك بكير داخلة في بعضها في بينا بعضها نفسني مش متزبط حاجات كتيره وعكسها قوي داخلة عشان